وداعتك الله يا وطن عنك باغي وداعتك الله فيك ناسي نعزازي مرفوع راسي مستهينا المصاعب اسمي سعودي ويتجلاج وازي مرقو راسي مستهينا المصاعب اسمي سعودي ويتجلاج وازي واريخ تزيد عزازي وداعتك الله يا وطن عنك باغين وداعتك الله فيك ناس عزازي مرفوع جلاج <تصفيق> عندي وطن عده رب العذاريب كله تواريخ تزيد اعتزازي ماله مثال لا شرود كفيني ينبه مسجدنا لحجازي واداعتك الله يا وطن عنك باغي واداعتك الله فيك ناسي اعزازي مرفوع راسي استهيم اسمي سعودي ويتي جوازي ما له مثال لا شروق ولا مغين يكفيني به مسجدنا لحجازي يكفيني به والدني هلا الطيب يكفيني ينبع عزوتي وعتنازي وداعتك الله يا وطن عنك باغي وداعتك الله فيك ناسي ناسي, ناسي, ناسي تجلا وعزي يكفيني ينبه والديني هلاطي يكفيني ينبه عزوتي وعتنازي لنسى به خواني في الحق ليلعين لما ومعي محتاج بندق الغازي واداعتك الله يا وطن عنك بغي واداعتك الله فيك ناس مرفوع جراج جوازي ودعتك, ودعتك الله كره الاقلا بالجيب مضطر بسفر وقف الجهازي ودعتك الله يا دعتك الله فيك ناس نزال Ik ben ervan gegaan